رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله يا نبي الهدى واليقين ورسول رب العالمين الصلاة والسلام عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين وعلى أصحابك الغر الميامين اللهم صل على نبينا محمد أفضل صلاة وأكمل صلاة صليتها على أحد من رسلك وأنبيائك إجمعين وآته اللهم الوسيلة والفضيلة واجمعنا به في مستقر رحمتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارضى عن صحابة نبيك أجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين أحبتنا في الله في كل مكان سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن رحاب المسجد النبوي الشريف نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب ونسعد بتجديد اللقاء معكم في بث مباشر لأداني وصلاة العشاء لهذا اليوم السبت الحادي عشر من شهر شوال لعام 1445 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتم علينا فضله وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ومتمنين لكم أحبتنا الكرام متابعة طيبة لهذا النقل المبارك عبر قناة السنة النبوية من المسجد النبوي الشريف إخوة الإيمان أحبتنا في الله إن هذه المشاهد الإيمانية التي ينقلها لكم الزملاء في قناة السنة النبوية تجسد وتفسر لنا مدى الحب الذي أنزله المولى سبحانه وتعالى في قلوب عباده لهذه الرحاب الطاهرة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المسجد العظيم الذي تشتاق له الأنفس وتحن له القلوب وتذرف لرؤيته العيون كل من يقبل عليه يستشعر الأمن والأمان والراحة والاطمئنان فهنا عاش رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وهنا قام صلوات ربي وسلامه عليه حتى تفطرت قدماه الشريفتين فهذا الحب ليس بمستغرب وهذا الشوق ليس بمستغرب وهذا الحنين لهذه الرحاب الطاهرة ليس بمستغرب أيضا نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصالح من القول والعمل أحبتنا الكرام في هذه الأثناء ينادى لصلاة العشاء الله أكبر الله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 Haai إ الله الله مصّ على محمدٍ وعلى آ محمد كما صيت على إبراهيم وعلى آ إبراهم إنك حميد مجد وبارك على محمدٍ وعلى آِ محمد كما برت على إبراهم وعلى آ إبراهيم في العالمين إنك حميد مجد اللهم مرب هذه الددعوة التام والصة القائمة آت نبينا محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثوا اللهم المقام المحمود الذي وعدته رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على خير خلقك وأشرف رسلك نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهكذا أخوة الإيمان أحبتنا في الله في كل مكان رفع مؤذن المسجد النبو الشريف عمر بن نبيل سنبل أدان صلاة العشاء لهذا اليوم السبت 11 من شهر شوال لعام 1445 من هنا من رحاب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أيها الأحبة الكرام الصالحة من القول والعمل مستمرين معكم أحبتنا الكرام في هذا النقل المبارك عبر شاشة قناة السنة النبوية وهنيئا لهذه الوجوه النيرة التي أكرمها المولى سبحانه وتعالى وتفضل عليها ويسر لها الوصول لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم نحن إخوة الإيمان نشاهد هذا الإقبال الكبير على هذه البقعة الطاهرة وحرص المسلمين على الصلاة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا تذرف العبرات وترفع الأكف لله تبارك وتعالى هنا الجباه تركع وتسجد لخالقها ومولاها هنا الأمان والطلبات تناخ ببابه الكريم الكل هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون روحانية ومحبة أنزلها الله تبارك وتعالى في قلوبهم فهم مبتعدون عن الدنيا متفرقون لعبادة رب السماوات والأرض السماوات والأرض منطرحون بين يديه عز وجل ولكل واحد منهم أمنيات ورغبات يطلبون من الله عز وجل تحقيقها فيربنا وخالقنا ومولانا لا تردهم خائبين ولا عن بابك محرومين وحقق لهم آمالهم واعطي كل الذي سؤل سؤله فأنت الكريم الذي عز شأنك وعلى سلطانك وتقدست أسماؤك وصفاتك يا رب العالمين اللهم إنا ببابك واقفون وبرحمتك متعلقون وبكرمك طامعون ولعفوك قاصدون ولرضاك راجون فلا تحرمنا يا إلهنا من حبك وعفوك ورضاك والجنة يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى ووهب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولك الجلال كله ولك التقديس كله ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والحمد لك أنت رجاؤنا حين تسوء ذنوننا بأعمالنا والحمد لك سبحانك تكشف ضرنا وقربنا والحمد لك تجزي بالإحسان إحسانا اللهم سترك وعفوك وودك وحبك وقربك ورضاك ولدة النظر إلى وجهك الكريم هذا مطلبنا وغايتنا فحققه لنا برحمتك وعفوك يا أكرم الأكرمين اللهم تول قلوبنا بلطفك ورحمتك وسخر لنا من الأقدار أجملها واصرف عنا مصائب الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أحبتنا الكرام الآن تقام صلاة العشاء من رحاب المسجد النبو الشريف بالمدينة المنورة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 La ilaha illa Allah Astaw Atadilu, Astaw Allah ekbar Allah ekbar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 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الله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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَغَافِلُونَ رَبُّهُم لَكَأَنَّهُمْ يَضِلُّونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السوء أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ الله. وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله أكبر الله أكبر Samia Allah ni man hamidah Rabbana wa laka al hamd Allahu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 صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ مُبْرِسُ الْمُجْرِمُونَ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 Wa kathareke الله الله Allah, Allah a kubur Samia Allah ni man hamidah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 Allah ekber Allah ekber Samia Allah ni hamida Rabbna wala kal hamd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 Allahue ekber Allahue Samia Allahum nie van hamidah Rabbna wala hamd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 استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنع عذاب النار اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهكذا إخوة الإيمان حبتنا في الله في كل مكان انقضت شعائر صلاة العشاء من رحاب المسجد النبو الشريف بالمدينة المنورة لهذا اليوم الحادي عشر من شهر شوال عام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم وقد أما جموع المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد النبو الشريف فضيلة الشيخ عبد الله البعيجان أسأل المولى جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أحبتنا الكرام سعدنا بمتابعتكم لنا في هذا النقل المبارك وفي الختام يسعدني أن أنقل لكم أجمل التحايا وأعطرها من كافة الزملاء في استوديو قناة السنة النبوية من المسجد النبو الشريف كما يسعدني أن نقول لكم تحيات مخرج هذه الفترة الأستاذ محمد سفر الأحمدي وحتى نلتقي بكم أحبتنا الكرام في نقل جديد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أمرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي أولاة العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال قرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع ثم قال لخديجة أي خديجة ما وأخبرها الخبر قال لقد خشيت على نفسي قالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا والله إنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزة وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك قال ورقة ابن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأاه فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جذع يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا متفق عليه زاد البخاري في رواية ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام فأخذتني رشفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني فصبوا علي ماء متفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فبين أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالساً على كرسي بين السماء والأرض فجؤثت منه فرقاً زادا في رواية حتى هويت إلى الأرض فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ثم تتابع الوحي متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها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 في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه فكان ذلك يعرف منه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إلى قوله ثم إن علينا بيانة فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه فجاء رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام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 قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت العرات الحفات رؤوس الناس وفي رواية لمسلم وإذا رأيت الحفات العرات الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها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 إن الله عليم خبير ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا لي يردوه فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم متفق عليه وفي رواية لمسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وفي رواية لمسلم على أن يوحد الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، متفق عليه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول حتى دنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أنت الطوع وفي رواية للبخاري فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا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 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة متفق عليه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم وفي رواية لهما فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتال ولفظ البخاري أقبل أي سعد ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتبائه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله تعالى باب دعوة دم والقسامة القسامة مصدر أقسم إقساما وقسامة والمراد بالقسم اليمين وأما الصلاحا فالقسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم وصورة القسامة أن يوجد قتيل بجراح أو غيرها ولا يعرف من قتله وليس هناك بينة على من قتله ويدعي أولياء المقتول على شخص معين أنه هو الذي قتله وليس هناك دليل أو قرينة على قولهم فحينئذ يحرفون خمسين يمينا ويستحقون دمه فإن لم يحرفوا خمسين يمينا فإن الأيمان توجه إلى المدعى عليه فيحلف خمسين يميناً ويبرأ وهذا ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين قوم من الأنصار وبين قوم من اليهود فإن عبد الله بن سهل رضي الله عنه قتله يهود فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أولياءه أن يحلفوا خمسين يميناً ويستحقون دم صاحبهم فأبوا أن يحرفوا وقالوا كيف نحرف على شيء لم نره ولم نعلم عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تحلف لكم يهود فرد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه وهم اليهود فقالوا إنا لا نرضى بأيمانهم لأنهم ليسوا بمسلمين فوداهوا النبي صلى الله عليه وسلم من عنده والقسامة لها شروط فمن شروطها اللوث وهو مصدر لا يلوث وهي العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول سواء كانت هذه العداوة بين القبائل أم بين الأفراد ولكن لا بد أن تكون العداوة ظاهرة بخلاف العداوة الخفية فهذه لا تكون لوثا واللوث كل ما يغلب على الظن القتل به أي بسببه فكل شيء يغلب على الظن أن القتل وقع بسببه فإنه من اللوث ومن شروط القسامة أن يكون المدعي والمدعى عليه مكلفا فلو ادعى أن الذي قتل مورثهم أو الذي قتل منهم أنه غير مكلف أو أنه صبي فلا قسامة وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن القسامة خالفت سائر الدعاوى من وجوه ثلاثة الوجه الأول أن القاعدة الشرعية أن البيينة على المدعي واليمين على من أنكر أي أن البين على المدعي واليمين على المدع عليه وهنا في القسامة كانت اليمين على المدعي والجواب عن ذلك أن اليمين ليس دائما في جانب المدع عليه بل اليمين تكون في جانب من قوي جانبه من المتداعيين والأصل في الدعاوى أن جانب المدعى عليه المنكر أقوى لأن الأصل ضراءة ذمته لكن في القسامة لما كان هناك عداوة ظاهرة فإنه يترجح جانب المدعي فتكون اليمين في جانبه وأما الوجه الثاني مما خالفت فيه القسامة غيرها من الدعاوة فهي تكرار الأيمان وأنهم يحرفون خمسين يمينا والجواب عن ذلك أن القسامة لم تخالف الدعاوة وذلك لأن الإعان تكرر فيه الأيمان خمس مرات وإنما كررت الأيمان في القسامة لعظم شعن القتل وأما الوجه الثالث وهو أنهم يحلفون على شيء لم يروا ولم يعلموا به ومن المعلوم أن الإنسان لا يجوز له أن يحرف إلا على أمر محقق فكيف جاز للأولياء أن يحرفوا مع عدم رؤيتهم وعلمهم والجواب عن ذلك أن الأولياء يحلفون بناء على غلبة ظنهم والحلف على غلبة الظن من الأمور الجائزة ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث في هذا الباب الحديث الأول عن سهل بن أبي حثمة الرجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم والجهد هو المشقة قال فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهر قد قتل وطرح في عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه حويصة عبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن أي قدم الأسنى في الكلام فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن صاحبكم وإما أن بحرب إما أن صاحبكم أي أن يدفعوا الدية وإما أن يأذنوا بحرب أن ينذروا بالحرب وهذا من باب التهديد لهم فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فيحرف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مئة ناقة أي من الإبل قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء أي ضربتني برجرها فهذا الحديث أصل في القسامة فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها أن الإسلام أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ولكنه زاد قيوداً وشروطا واعلم أن أعمال أهل الجاهلية بالنسبة للإسلام على أقسام ثلاثة القسم الأول ما أنكره الإسلام كالميسر والأنصاب والأزلام ووأد البنات وما أشبه ذلك والقسم الثاني ما أقره الإسلام ولكنه أدخل عليه شروطا وقيودا كالقسامة والمضاربة والسلم والقسم الثالث ما أقره الإسلام على ما هو عليه وهذا في الواقع إنما يكون له مثال في الذهن لا في الواقع لأن جميع الأمور التي أقرها الإسلام من أعمال الجاهلية لا بد أن الإسلام زاد فيها قيوداً وشروطاً وضوابط حتى تتوافق وتتماشى مع الشريعة الإسلامية ومن فوائد هذا الحديث أن كل قتيل قتل ولا يعلم من قتله فإن نديته تكون في بيت المال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال أي من عنده ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا نكل المدعون عن اليمين أو كانوا من غير أهل الأيمان كالنساء والصبيان فإن اليمين تتوجه على المتهمين وهم البدع عليهم فيحرفون خمسين يمينا أنهم لم يقتلوه وأنهم لا يعلمون قاتله فإذا حلفوا برئوا وإن نكلوا أدينوا بثبوت الدعوة عليهم فتجب عليهم الدية ومن فوائد هذا الحديث استحباب تقديم الأكبر سنا في الأمور لما له من شرف السن وكثرة العبادة وممارسة الأمور وكثرة الخير ومن فوائده جواز الوكالة في المطالبة في الحدود ومن فوائده فضيلة السن عند التساوي في الفضائل والمواهب في الأمور كالإمامة وولاية النكاح ونحو ذلك وإنما يقدم الأكبر سنا لمزيد خبرته وفضل سابقته ثم قال المؤلف رحمه الله وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود رواه مسلم فهذا الحديث يدل على أن القسامة كانت معروفة في الجاهلية وقد ذكر ابن قتيبة أن أول من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في دين الإسلام فالدين الإسلامي يقر من الأقوال والأفعال ما حقق مصلحة أو كانت راجحة على المفسدة وفي هذا الحديث من الفوائد اقرار القسامة على ما كانت عليه وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بها بين ناس من الأنصار واليهود واعلم أن القسامة على وفق القياس وليست على خلافه وذلك أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين والقسامة لا تكون دعواها إلا مع قرينة قوية تدل على صحة الدعوة وقوة اتهام المدع عليه وحينئذ صارت اليمين في حق المدعي لأن جانبه قوية بالقرينة أسأل الله تعالى عن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يهبى لنا منه رحمة وأن يسلح قلوبنا وأعمالنا وأن يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير وأن يحفظهم وأن يعينهم على أداء الأمانة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسولا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا واجعل في أسماعنا نورا واجعل في أبصارنا نورا واجعل من فوقنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا واجعل أمامنا نورا واجعل خلفنا نورا واجعل في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به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 وثبتنا وثق الموازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع أوزارنا وتصلح أمورنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور لنا قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا ونسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أنفسنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرواحنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلنا وفي محيانا ومماتنا وفي أعمالنا فتقبل حسناتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك رهابين لك مطوعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين ربنا تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا وثبت حججنا وسدد ألسناتنا وهدي قلوبنا واسلل سخيمة صدولنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك ومثنين بها عليك قابلين لها واتمها علينا اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم عافنا في أجسادنا وعافنا في أبصارنا واجعله الوارث منا لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعود بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب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 فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه اللهم ربنا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 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنؤخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله متفق عليه عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمع تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا أخرجه الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراض فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما أو قال ذمة وصهرا فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها أخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينًا وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ متفق عليه قوله قرن القرن أهل كل زمان عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا أدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، زد مسلم في رواية، ويحلفون ولا يستحلفون، ويظهر فيهم السمن، متفق عليه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به ثم يبعث البعث الثاني فيقولون هل فيهم من رأى؟ لفظ البخاري من صاحب بدل من رأى في جميع المواضع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتحوا لهم به ثم يبعث البعث الثالث فيقال انظروا هل ترون فيهم من رأى, من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبهوا خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة متفق عليه قوله مد المد يساوي ثلاثمائة جرام وقوله نصيفة نصفة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم وفي رواية للبخاري من كذبهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس متفق علي قوله خذلهم من ترك عونهم ونصرهم قوله ظاهرون غالبون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمرا تكرمة الله هذه الأمة أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال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 بنا يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضو وأنا فارطهم على الحوض أخرجه مسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره أخرجه الترمذي عن عطاء بن السائب قال سمعت عبد الرحمن بن الحضرمي يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمتي قوماً يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر أخرجه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء وفي رواية لمسلم من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد زاد البخاري في رواية بعد ثمان سنين صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم زاد البخاري في رواية وإن موعدكم الحوض وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماءه أبيض من الورق لفظ البخاري أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يضمأ بعده أبدا قوله زواياه سواء أطرافه سواء فطوله كعرضه وقوله الورق الفضة وقوله كيزانه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 والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا وفي رواية لهما فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه ولكن انظر إلى الأفق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 فقام إليه عكاشة بن محصن، فقال، أدعو الله أن يجعلني منهم، قال، اللهم اجعله منهم، ثم قام إليه رجل آخر، قال، أدعو الله أن يجعلني منهم، قال، سبقك بها عكاشة، متفق عليه، عن سهل بن سعد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنه من امتي 70 الف او قال 700 الف متماسكون اخذ بعضهم بعضا لا يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر متفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة زاد مسلم في رواية فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا متفق عليه قوله نائل حاصل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا ربي فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا اخرجه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراء ذريته فيقال هذا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يا ربي كم أخرج؟ فيقول أخرج من كل مئة تسعة وتسعين فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل مئة تسعة وتسعون فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم أخرجه البخاري قوله تجاوز لم يؤاخذ بالذم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 إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ثم قال أَتَدْرُونَ ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهار وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك أخرجه مسلم قوله أغفى إغفاءه نام نوما خفيفا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذا لقليل قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد أخرجه مسلم أعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به أخرجه مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال، يا محمد، إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لو أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يخلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا أخرجه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه؟ فقد أصابوا أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها أخرجه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم أخرجه الترمذي عن أبي ذر للغفاري قهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه أخرجه ابن ماجة عن عوف بن مالك الأشجعي